إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَلْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْمِينَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الماتر أحمد الله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين كنا قد تحدثنا في درسنا الماضي عن منزلة الحياة و. التي صدرها المصنف رحمه الله تعالى بقول الباري جل وعلا او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها وذلك يعني ان حياة ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والايمان هو المقصود في الآية او من كان ميتا فأحييناه اما حياته الطبيعية قلبه ينبط يتغذى ويشرب ويأكل ويعيش ويتحرك ويحس بالألم هذه هي الحياة الطبيعية لكنه قد يكون ممن حيوا هذه الحياة لكنه ميت القلب بعدم انتفاعه بروح العلم والهدى والإيمان وكأن الله عز وجل أحياه بروح أخرى غير الروح التي تدب في بدنه أحياه الله عز وجل بروح معرفته وتوحيده ومحبته وعبادته سبحانه وتعالى. وقلنا أن ابن القيم أن ابن القيم رحمه الله تعالى قدم بين يدي منازل الهروي مقدمة عن الحياة. فذكر أن الحياة على أنواع وعلى مراتب وأن اولى المراتب هي حياة الأرض بالنبات. فقد اسماها الله حياة بدافع الحركة والاضطراب قال سبحانه وتعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فالجذب موت والنبات والاخدرار والازدهار نوع حياة ولذلك حتى إذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج النوع الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب الحياة حياة النمو والاغتذاء وهذه الحياة يشترك فيها الإنسان مع النبات، فالنبات يغتدي وينمو سمات ماء وبالتالي تجد هذه الحياة نابته النبات حي ويزدهر, ويزدهر ويزدهر ويزدهر وحياة النبات بالماء وحياة الإنسان بالماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، فبالتالي هذه الحياة الثانية، الحياة الثالثة. حيوان زائد على النمو والاغتذاء هو الذي يحس ويتحرك ويتألم وهذه نسبية فحياة البعوضة ليست كحياة الفيل البعوضة تتألم وتتحرك ولكن الفيل يحيا ويحس ويتألم ويتحرك ولكن الحياة مختلفة حتى الاحاسيس وإن كان بعض الحيوانات محيرة جدا يعني بعض الحيوانات إذا أريد ذبحها تبكي تبكي بدموعها تبكي بدموعها دموعة تجلي شيء عجيب يعني هذا غريب قس وفي الحيوانات النمر وأشياء عجيبة جدا يعني لو تأملت في عالم الطيور والأطيار تجد عالم مختلف تماما مثلا الغراب يضع بيضه في الأماكن العالية ثم لا يهتدي إلى عشه شيء عجيب لا يهتدي إلى عشه يعني خشية ألا أن يضل من عياله يضع العش يجعل له العش في أماكن عالية في جبل في شجر في بناء ثم لا يهتدي إليه أبدا لذلك يقال أضل من الغراب لنقول لك أضل من الغراب دازول انتهى مرة واحدة وأهدى من القطى ما في أهدى من القطى والقطى طائر عجيب القطد يضع بيضه على الأرض ولون البيض ولون عياله يشبه الأرض من السماء لا ينزل إلا في بيضه يطير فإذا أراد أن ينزل سبحان الله ما يلف كده ولا كده ولا يزعزع بس رب في بيض بطاع وجنازل من السماء وذاك يخذ بيضه في السماء يكوس اليوم ال كله هل يكرا شوفه لذلك يضرب بهم المثل يقال أهدى من القطع وأضل من الغراب لو قال ده أضل من الغراب ده انتهى ولو قال لك ده أحد من القطع عجيب والله شيء عجيب لكن يعني سبحان الله والبشر كذلك البشر كذلك قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا امم إلا أمم أمثالكم ما فرصنا في الكتاب من شيء في ناس كالقطع وفي ناس غرب والله كلمة قلوبهم ومفاهيمهم فهذه حياة نسبية المرتبة الرابعة حياة الحيوان الذي لا يتغذى لا بطعام ولا شراب كحياة الملائكة وكحياة الأرواح بعد مفارقة الابدان فإنها لا علاقة ولا صله لها بطعام ولا شراب وهذه أقمل فكلما كان ارتباط الإنسان بالطعام والشراب أقل كلما كانت عبادته أقوى وكلما كانت إرادته أصلب ذلك لأن الطعام والشراب يقعد البدن يقعد الروح عن مهماته وعن هممه العاليه ولذلك سبحان الله تجد الملائكة يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون وصفهم الله عز وجل بقول يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون هذا النوع الرابع من الحياة فالملائكة أحياء الملائكة أحياء لكنهم لا يتغذون لا بطعام ولا بشراب خلقهم الله جل وعلا وفطرهم على ذلك لتعلم قدرته وعظيم خلقه وتنوع قدرته في خلقه من العباد وخلقه من العباد لا يدخل فيهم الإنس فقط طيب المرتبة الخامسة حياة العلم من موت الجهل أو الحياة بالعلم بعد أن مات القلب بالجهل وبعد أن مات الفكر بالجهل قال تعالى إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء وقال سبحانه وتعالى والله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور شبه الكفار بأهل القبور يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور شبههم بجامع عدم الانتفاع وعدم الحياة أولئك انتهت حياتهم الحسية الطبيعية وهؤلاء انتهت, انتهت حياتهم الإرادية الإيمانية فما وعوا وما انتفعوا وما ارتقوا وما سموا وهكذا فبالتالي يعني حتى في ياسين في صورة ياسين قال سبحانه وتعالى عن هذا القرآن وعن الانتفاع به قال ينذر من كان حيا فالقرآن لا ينتفع به إلا الحي وليست الحياة الطبيعية هذا واضح لأن كثير من الأحياء الذين تدب الحياة في أجسامهم يحسون وعندهم أعصاب يشعرون بها وأبدانهم مكتمله وجوارحهم تامة بيشوف وبسمع اي شيء لكنه لا ينتفع بالقرآن لأنه ليس بحي الحياة التي نريدها من منزلة من منزلة الحياة ثم المرتبة السادسة حياة الإرادة والهمة وقلنا أن العلامة ابن القيم يقول كلما كان القلب أتم حياته كلما كان أقوى إرادته وأعلى همته كلما كان القلب أتم حياته حي وقلب يعني حساس ويخاف الله ويهتز لأنه يا القلب في القرآن كثير جدا وجلت قلوبهم القلب يوجل إلا من أتى الله بقلب سليم أم على قلوب أقفالها قالوا قلوبنا غلف غلف يعني مغلفة لا يصلها الحق مغلفة غلف يقول لك الشدة مغلف غلف لا الشدة حتى لا يصله شيء فهذه قلوب لا يصلها إيمان لأنها مغلفة مغلفة بالباطل وهذه الحياة كما قال العلامة ابن القيم من مات قلبه في هذه الصورة ماكت إرادته هؤلاء يصلون إلى درجة من الانتكاسة سيئة جدا وهي التي تعرف عندنا أنه يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا فإذا وصل العبد إلى هذه المرحلة دل على أن قلبه قد مات موت القلب أن يرى المنكر معروفة منكر يقول لك ده صح ويدافع عنه يدافع عن الربا يدافع عن الزنا يدافع عن المخدرات يدافع عن كذا سبحان الله كس. ويرى المعروفة منكرة الحجاب تخلف ال... الاستقامة ضيع وقت الصلاة في المسجد تشدد البعد عن الرزائل تعقيد لماذا ينظر إلى ما تراه انت من المكارم هو يراه من الرزائل لأن قلبه قد مات المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم وهذا الصنف عندنا موجود اخوانا أقول لكم كلام يحيركم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى عن عهده لو كان للمنافقين أذيال لما استطعتم أن تمشوا في الطرقات من كثرتهم لسدوا عليكم الطرقات يعني لو كان أي زول منافق الله بيعمل له ضنب انت كنت الشارع هيقفل بك تتفض ما حتتجالك محل تخش فيها كوراع ذات من الكتير في بتاعت الناس لكن ربنا ستر ستر الناس يا اخي في ناس يكون اسمه محمد واحمد وعثمان وعلي وعبد الرحمن وكده يكونوا كلام كلام منافقين علماني القول زول علماني شو زول مسلم بيتبع علماني انا فيك وهكذا هذا كثير جدا الطاعنون في الدين المنتقصون للشرع المعيبون للاستقامة وهذا كثير عياذا بالله طيب هنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا ذكرناه معظم الخلق يخافون موت الابدان بمفارقة الأرواح لها ولكن معظم الخلق لا يخافون من موت القلوب بمفارقة الهداية لها صحيح ألا ما صحيح هذا الكلام صحيح ألا ما صحيح صحيح قال شنو كلام متين متين جدي يعني علامة حياة القلب همة واراده يعني أنت ما حق تسأل نفسك سؤال قلنا حياة العلم قول أنا حسن قول كده قول لنفسك أنا الآن قاعد أتعلم وقاعد أستزيد علم وسوف أحيا من العلم سوف أحيا بالعلم من, من موت الجهل ففي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسادهم قبل القبور قبور ولكن أعلى من ذلك أن تحيا أن تحيى بالعلم همتك وإرادتك وعلامة حياة الهمة والإرادة بماذا تعلقت همتك متعلقه بشنو؟ إذا متعلقه بالسفاسق والدنايا والسفليات والأرضيات ما غزوت وما حييت وما حييت ما في حياة قام جاب لك كلام عجيب جدا قال الحياة التي نحرص عليها ولتجدنهم ولتجدنهم احرص الناس على حياه ولتجدنهم أحرص الناس على شنو على حياه هذه حياه يحرص عليها الناس قال ابن القيم هي كظل زائل او حلم عابر للحياه الحياه العيشة دي كلها كويس بمشاكله وظيفته وظيفه وبتقلباتها وبتقاطعاتها وبمتناقضاتها وبآفاتها وبعللها وبأسقامها وبأوجاعها وبهمومها وأحزانها وأكدارها وحلوها ومرها وطاعتها وعبادتها هذه الحياة كلها تعتبر كظل عابر كظل زائل أو كحلم عابر ولا قيمة لها إلا بالعبادة من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحينه حياة شنو حياة طيبة طيب قام جاب, جاب كلام راقي جدا والذي ظهر لي أن ابن القيم يردده كثيرا في هذه المنزلة وفي منازل قبلها ردد هذه العبارة وهي منقولة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لو أن الله اتى الدنيا من أولها إلى آخرها لرجل واحد منكم تخيل في ناس الاما لاقين وظيفه يقولوا دار ارستغيث صح ما شنو أشتغل, اشتغل خاصه الشباب تخيل الدنيا من اولها الى اخرها ملكك وعندك وبقيه الخلق يؤجرون منك يعني الناس كلهم مؤجرين كل الناس الناس الدكاكين والبقالات البقاله الناصيه والبقاله المناصيه والعمارات كله والمدارس والجامعات والوزارات في الدنيا دي كلها مؤجرين منك ده كل حق جدا كويس ثم جاءه الموت كان كمن رأى حلما جميلا ثم استيقظ وليس في يده شيء لأنه في سؤال ده كل حقك هاي بيتموت هاي بتشيله معاك ولا بتخليه بتخليه ما في فائدة لأن الدنيا متشعبة شوف إنت بعد ما تقول أزول يقول أنا كان لجير الحاجات دي كلها بس بس ألقى لي عمارة واحدة بس يقول لك ألقى شنو عمارة واحدة أجرى وأرضي أن فيها وأعيش بس ما أمشي أشتغل اي حاجة وبالعمارة دي أنا أقنبها باكل وشرب بس تخيل لما يعمل العمارة حتى له مشاكل كثيرة العوايد والصيانة كويس والسايفل والإجارات حجيب محامي عشان يكويس لك الإجارات دي صح صح المصح صح والمحامي يجي والله ربنا مشغل الناس. حسنا ما في حاجات زي دي المحامين يقفل والله يمشي يشوفه برد ولا يشوفه أي حاجة تانية. لكن حكمة الله حكمة الله كده. شوف الكلام ذكر. دوائرك هتتسع. امالك هتزيد. طموحاتك هت حت... وبالتالي مشاغلوك ستزيد. والله في زول لما كان متمني يعمل له مزرعة. عمل مزرعة. تخيل لحد ما دخل المزرعة من كثرة مشغولياته. مرة واحدة بس قال داري امشي على المزرعة ماشي في الطريق دربوا لا تلفون قالوا عندك اجتماع مع وزير غير ورجع وتاني من جيك وعيك لحد ما مات ما دخل المزرعة رأيه شو دلو انت الدوك لو استمتعت بيه تماما لكن لا حتستمتع به وسيكون أوزار عليك يوم القيامة كي تسأل عنها عشان كده كان السلف يقولون اذا جمعت من الدنيا فلأولادك عليك غرمه ولهم غنمه هم يتمتعوا بلخليته انت وانت الله يسألك بشي لميته صح ولا ما صح صح عليك شنو غرمه ولهم شنو غرمه الله داوم طيب فبالتالي اقول هذا الكلام كلام عجيب ابن القيم يقول شيء عجيب يا يقول الموت موتاني الموت شنو كما ان الحياة حياة تاني الموت موتاني موت ارادي وموت طبيعي تركز بس موت إرادي وموت طبيعي الموت الطبيعي ده ليس لأحد فيه استشارة ولا نصيب ده الموت يا تو بتموت بتموت وربنا بكتلك بكتلك ما كلام ده موت ما نجا منه أحد كل من عليها أما الموت الإرادي أن تميت نفسك المتطلعة أن تميت الشهوات بس كده ابن القيم يقول شنو يقول فمن أمات نفسه موت إراديَة شوف الكلام الرائدة كان موته الطبيعي حياة له راي شنو في الكلام ده آه من أمات مو نفسه موت إراديَة يعني إذا كتلت نفسك نفسك المتطلعة نفسك المنحرفة نفسك الأمارة بسوء إذا كتلت إذا أمتها إذا مت موتا طبيعيا كان هذا الموت الطبيعي حياة لك لأن الله سيعوضك ما فقدته والله يا إخوانا هذا كلام, كلام كلام تقيد من أمات نفسه موتا إرادية كان موته الطبيعي حياة له يحيى حياة كاملة في قبره من الذي يسعد في قبره الذي, منع الذي قمع الشهوات وأخمد نيرانها لذلك يقول ابن القيم اسمع الكلام الجميل ده إذا كانت الشهوات على القلب وافدة واللذات مؤثرة والعوائد غالبة العوائد يعني شنو؟ العادات. والعوائد غالبة والطبيعة حاكمة أن تسترسل مع طبيعتك وأن ترفض التغيير إنت عارف مش كنت الإنسان شنو؟ داير يكون كده ما داير يغير قام من لقى نفسه أخلاقه ضيقة ما داير يوسع أخلاقه دي يقول بس أنا بجد كده ما عندي طريق والطبيعة اشنو غالبة قال فقلبه حينئذ اما ان يكون اسيرا ذليلا او مهزوما مخرجا عن وطنه ومستقره او قلبه قتيلا وما لجرح بميت ايلامه طيب المرتبة السابعة من مراتب الحياة حياة الاخلاق والصفات المحمودة والتي ذكرها ابن القيم انه كلما كان الإنسان متصف العبد متصفا بصفات الخير كان هذا دليل على قهره بنفسه الأمارة بالسوء فقد أماتها وكلما أمات نفسه موتا اراديا كلما حيا حياة كاملة لذلك يقول الجواد أتم حياة من البخيل والشجاع أكمل حياة من الجبان صحيح حتى الحياة الطبيعيه الشجاع بلقى أكثر من الجبان صح احرص على الموت توهب لك الحياه احرص على الموت توهب لك الحياة طيب فبالتالي قال شنو شو كان ذا كيف من هم اكمل الناس بحياه الاخلاق من الانبياء وشنو اه والرسل اكمل الناس اخلاقا وحياه بالاخلاق هم امم شوف ابن القيم ذا والله زود خطير قال اكمل الناس حياه الانبياء ولقوه حياتهم الارض لا تاكل اجسامهم كلام عجيب جد كم اكمل الناس حياه ولذلك كلما كملت حياتك بالمكارم ولا حياتك لقلبك بالمكارم الا بعد قهر النفس دي قاعده 100% انت دايت يعني يا اخواننا دايت تاكل وتتكيف وتستمتع لما تاكل تمنع نفسك وتديها زول ثاني دي حياه في قهر النفس شديد ولذلك قال ولأن الأنبياء أكمل الناس حياة بالأخلاق منع الله الأرض أن تأكل أجسامهم وأنا أعتبر هذا تقليل هذا من التعليل القوي المرتبة الثامنة وهذه أوسعها وأعظمها حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله ودي بعد الأخلاق وبعد الهمة بعد حياة القلب بهمة وإرادة عالية وبعد حياة القلب بأخلاق فاضلة يا سلام يا أخي والله يا أخوانا أنا اقتنعت اقتنعت بأن الأخلاق لا تباع ولا تشترى هي مكارم وفضائل، والله العظيم أشهد ما بتباع ولا بيشتروا يا أخي واحد تلقي في نفسه نقرأ الكلام نقول من يوم الليلة نحن نخلي الحماغة وأي ذو ينبذك تدبرس بالله أول ذو ينبذك تقوم عليه والله كلمت ما بتقدر ده والله العظيم ما بتقدر دا اللي توطين للنفس وتعويد فإذا لم توهب بعض الناس ربنا بيدياله هبه يقول لك دا باله شنو طويل سلبة كويس بطبيعته كده ذو الهادي رزين بضع الأمور في نصابه ما بالزعزع بيوزن أي كلام تقول له أي, أي موقف ليزنه بميزانه الصحيح وفي بعض الناس تجده ضيق جدا ضيق الأفق فبالتالي هذا يمكن لا نقول أنه لا طريق له إلى الاخلاق الفاضلة هذا يحتاج إلى توطين وإلى رياضة وإلى مجاهدة ليتعلم الأخلاق الفاضلة ليتعلم الصبر ليتعلم التواضع ليتعلم الحياء ليتعلم الجود ليتعلم الجودة والسخاء ليتعلم الإيثار ليتعلم حسن المعاملة ليتعلم حسن المواقف ليتعلم ضبط النفس ليتعلم جمال اللفظ وهكذا هذا هذا شيء عجيب فبالتالي حياة القلب بحياة الفرح والسرور وقرة العين بالله سبحانه وتعالى وسبب هذه الحياة أن صاحبها قد ظفر بمطلوبه ومحبوبه لذلك تجده في قرة عين وسعادة وراحة عجيبة يقول ابن القيم سبب حرمان سبب حرماني معظم الخلق من هذه الحياة ضعف العقل والتميز وضعف الهمة والإرادة فإن قرة العين بالله مادتها مادة قرة العين بالله بصيرة وقاده وهمة نقاده بصيرة شنو؟ وقاد متقده بمعنى شنو؟ قال البصيره كالبصر البصر من علل البصر البصيره خليها من علل شنو البصر العمى والعور في زول عميان وفي زول شنو اعور والعمش طشش والرمد مرمد ما كامل زي زول ال وتعمى النور والضياء وفي زول بشوف ما شاء الله ستة على شنو سته على شنو على سته قال وكذلك البصيره فيها عمى وفيها رمش وفيها عمش وفيها رمد وفيها عور في زول بيشوف لكن عور بصيرته بيشوف لكن عورة وفيهم تام البصيرة تام البصيرة كتام البصري يستمتع بالرؤية وتام البصيرة يستمتع بالمعرفة أكان درايفه شنو؟ ده كلام عالي جدا طيب يقول ابن القيم يتساءل كيف يصل إلى حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله؟ من قلب من عقله مسبي في بلاد الشهوات وأمله موقوف على تنائي الذات وسيرته جارية على أسوأ العادات ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات وهمته واقفة مع السفليات وعقيدته غير متلقات من مشكات النبوات ده ما بيستفيد لا يستفيد أبدا طيب ده كلام جميل ابن القيم طرح سؤال قال شنو قال هذه حياة جميعنا نريدها طيب فكيف الوصول إليها أو كيف نصل إليها حياة شنو يا حياة الفرح والسرور بالله وقرة العين شنو به نصلها كيف نصل هذه الحياة كيف قال لأنها حياة زائدة على حياة البهائم. ومن لم يحي من الآدميين هذه الحياة كانت البهائم أفضل منه لخلوها من المخالفات والمنكرات، صح؟ آه؟ في خروف مش ترد بخمرة إلا يزققوه صح؟ والله في ناس بيزقق الخروف خمرة المشوق ده ولا يسمش نواه بدأ كم أجابوا لي مش يكوسوا يقول أنا ده العرقي تشو شغل تشو بنا البشر دين فبالتالي لخلوها من ال من ال من ال من ال من قال مع سلامة العاقبة يعني ما في خروف يوم القيامة هاي صح؟ ونحن حيحاسبونا؟ مع سلامة العاقبة كلام عجيب جدا قال شنو ابن القيم كلامه لطيف لطيف لطيف لطيف جدا وضع ابن القيم تقريبا مجموعة من الامور توصلك الى حياة حقيقية غير, غير الحياة الطبيعية حياة القلب بالفرح والسرور وحياة القلب بقرة عينه بالله جل وعلا لكن قال شنو يا السلام أزود اختيارك لهذه الحياة واشتياقك لها دليل على الحياة اشتياقك لشنو لهذه الحياة كون تطلب تقول انا داير أحيا حياة حقيقية بحياة الضمير وبحياة القلب وبحياة الروح تعلقا بالله إذا قصدت ذلك ولم تناله فإنك ستناله يوما من الأيام لأنك بدأت الطريق الصحيح فطلبك لهذه الحياة دليل حياة واضح ولا ما واضح. طيب قال تعمل شنو؟ قال أولها أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه سبحانه تعرف ربنا والله يعرف بأسمائه وصفاته وبخلقه وموجوداته وبكلامه وعظاته سبحانه لو قلت القران بتعرف ربنا ولو تأملت في أسماء وصفاته بتعرف ربنا ولو عاينت في الخلق الخلق وده بتعرف ربنا صح ولا ما صح؟ طيب ثم عليك أن تحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة كلام في الصميم عندك طبع كثير الطبع يتراكب وظلمات بعضها فوق شنو؟ فوق بعض أي حاجة في طبعك ما, ما, ما حاول تتخلص منا اخوان ده كلام مهم جدا حرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة بعد يقوم بقلبك شاهد من شواهد آخرة يعني كأنك ترى الاخره رأي العين وتزهد في التعلق بالدنيا بالرابعة طوال خامسها تدأب في تصحيح التوبة ثم تقوم بالمأمورات الظاهرة والباطنة سادسا وتترك المنهيات الظاهرة والباطنة سابعا ثم يقوم حارس على قلبك يحرس حتى الخواطر فلا تسامح نفسك على مجرد خواطر رديئة وإن لم تكن معاقبا عليها الكلام ترى يكون فجنه يخذ زول ده والله إخوانا من القيم زي حير الزول بالازول ده كان قاعد في الدنيا دي زينا كذي بيأكل وبيشرب وكده وكان بيمشي فاتحة ويشيل فاتحة ويعزي وكده يعني ويحوم آه ونسوان وأولاد ورسوم المدرسة وآه والكراريز والكتب والحجج ده, ده توفيق من عند الله سبحانه وتعالى هذا توفيق من عند الله سبحانه وتعالى فهو وفق قال قاشر بالقيم قال فاذا صدق في هذه الأمور التي أعيدها التي أعيدها أن يعرف الله وأن يهتدي إلى الطريق الذي يوصل إليه والذي يوصل إلى الله عز وجل توحيده وتعظيمه ثم أن تحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة وأن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة فكأنك تراها رأي العين فينجذب قلبك إليها بالكليه فتزهد في التعلق بالفاني ثم الرابع الزهد بالفاني ثم خامسا عليك أن تجأب وأن, وأن لا تتوقف عن تصحيح التوبة دائما ثم سادسا عليك القيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة وسابعا عليك أن تترك المنهيات الظاهرة والباطنة ثم ثامنا تقوم بقلبك حارسا يحرس قلبك حتى من الخطرات الرديئة فلا تسامح نفسك عليها لأنك أردت أن تعلو بمقامك إلى حياة الفرح والسرور بالله عز وجل فتقرع فتقر عينك وتحيا حياة حقيقية شوف قال عند ذلك إذا صدقت رزقت محبة رسوله صلى الله عليه وسلم واستولى ذلك على قلبك فجعلته إماما ومعلما وأستاذا وشيخا وقدوة كما جعله الله لك نبيا ورسولا وهاديا فتطالع سيره ومبادئه وتعرف, وتعرف بعد ذلك أخلاقه وصفاته وادابه في يقظته ومنامه وعبادته وخشيته ومعاشرته لأهله وأصحابه قال شنو حتى تصير وكأنك بعض أصحابه يا أخي ده كلام خطير ده كلام شنو ها؟ والله دا قيم ده فجر كثرة كلام أي كلام براه محضر. إذا اتخذت النبي عليه الصلاة والسلام إماما لك واستولى هذا على قلبك فإنك ستتابعه وتحرص حتى على أنفاسه فكأنك بعض أصحابه من كثرة مطالعتك لسيره ومعرفتك بمبادئ أمره وحركاته وسكناته ويقظته ومنامه سبحان الله قال فإذا وصلت إلى هذه المرحلة يفتح عليك فهم الوحي الذي أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام ومن فهم الوحي والتنزيل عرف الله ومن عرف الله إحياء قلبه طيب فبالتالي يقول شنو يقول شو الكلام الرائد تريد أن يحيا قلبك بقرة عينه بالله ذلك الكلام ده قال ابن القيم يعني أنا هقول لكم الكلام بتاعه بالمعنى يعني سأ سأجتهد في ألفاظ من عندي وأقرر بها المعنى يقول إذا قام بقلبك شاهد يدقق في الأسماء والصفات هذه حياة للقلب ولكن إذا أردت حياة القلب فركز على صفة الحياة عند الله لأن الله تعالى من صفاته الحياة ومن أسمائه الحي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فكمال حياته وكمال قيوميته مشاهدتها تقودك إلى استحضار معيته والقرب منه سبحانه وتعالى طيب فيحصل لك من التعظيم والاجلال والأنس بهذه الصفة استأنس بصفة الحي بصفة شنو؟ الحي الحي حياته كاملة فلا سابق لها ولا نهاية لها هو الأول والآخر فحياته حياه كاملة أولا حياه كاملة لأنه لا سابق لها وحياة كاملة لأنه لا نهاية لها فهو الذي تستمد الحياة منه تستمد شنو؟ الحياة منه أوجد الخلق وأحياهم وأحيا أشياء كثيرة احيا الأرض بعد موتها وأحيا العبادة بعد موت في القبور وكذلك النشور وكذلك تخرجون وأحياك أوجدك من بطن أمك لا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا شفت كيف؟ فالحياة منه ولكنها حياتك ناقصة وحياته كاملة بكمال صفاته سبحانه هذه أيضا حياة شنو حياة كاملة جل وعلا سبحانه وتعالى طيب هذا كلام عجيب حي القلب وحي الروح بالله يعكف على أمرين همته متعلقة بأمرين استفراغ القلب في صدق الحب تستفرق قلبك وتجتهد في أن يحب الله وبذل الجهد في امتثال الامر والله دي كان اللي كان لقيناها ما هذا حاجه ثانيه استفراغ القلب في صدق شنو الحب تستفرغ و... و... تفرغ نفسك عشان تحبه صدقا وتبذل جهدك بجوارحك ان تطيعه لو انك قدرت على هذا هذا شيء عجيب هنا ابن القيم آه... تطرق الى مسألة عجيبه جدا يا سلام يا اخي قال شنو اسمع كام ذا قال بذل الجهد ركز معي بذل الجهد في امتثال الأمر بغير انقطاع حتى يصير انقطاعك نعمة حتى يصير شنو انقطاعك شنو نعمة والله الزول ده خطير الزول ده خطير جدا انقطاعك نعمة حس كثير من الناس كلنا في, في, في, في, في الباب ده سواء كثير من الناس تحصل له تقلبات في مسيرته إلى الله لا يكاد يجد لها تفسيرا بين النشاط والخمول. تقى نفسك نشيط نشاط في الصف الأول والعبادة وقيام الليل وقراءة القرآن والصيام وتمر عليك أيام الفرد ذا في تلتلة الفرد ذا في تلتلة. كويس. والنوافل الشفع والوتر بس ورقب تفجر الإنسان تقول يا أخوان مالي الآن اللي حصل في بعض الناس بعد ما يتزوج بيحصلون بخير. يقول لك من ما عرسته بقيت أنوم كثير وما قادر أقوم أصلي يا أخي دا عرس دا, دا عرص شنو زهدت يا أخي كويس وبرضو في نسوان يقول لك كده قلت نشيطة مما ازوجت بقيت ما قادر أقرأ قرآن ما قادر هذا التقلب ابن القيم يقول شنو يقول الفتر الذي يصيب العبد بوعي وإدراك يكون نعمة لا نقمة دي ألفاظي أخواننا شان ما أقول ابن القيم كلام شنو ما قول لكن هذا معنى شنو هذا معنى وفحوى الكلام طيب كيف يقول الفتور سنة لكل عابد شره نهم للعبادة يقول ده عنده شره شره يعني معناه شنو ها؟ يعني حرص شديد لكل عابد شره ولكل شره فترة لابد يحصل لك نوع من الفتور لابد قال هي سنة قال ففتور يصيب الأنبياء كيف الوحي ينزل في الأول ثم يفتر فتر الوحي لماذا حاجة وريك وفتور فتور الحال يعني الأنس ويقظة القلب العبادات قائمة قائمة لكن مرات تلقى قلبك ده حاسب العبادة ويستشعرها ويستحضرها ويتلذذ بها واحيانا تعبد بغير ذلك فتور الحال يصيب العارفين وفتور العمل يصيب العابدين وفتور الهمة تصيب المريدين وفتور الوحي للأنبياء والمرسلين والسبب الفتور لتعرف قدر النعمة التي كنت فيها وليحصل تجديد للشوق إليها يعني ربنا جاب الوحي رسول بعدك ما له فتر الوحي فتر فتر ليه ليقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوحي بروح جديدة وأشواق غامرة تجده ينتفع بها أكمل الانتفاع وكذلك السائر إلى الله إذا أصابه فتور لكن بشرط يقول هذا النوع من الفتور اما نحن فتورنا ندا فتور بتأكل وشرابه بتاع الجو والله كلمك الجو في السودان متقلب جدا والناس متقلبين مع الجو والله أنا والله مرات بقول نحن ينأكله بناكله ده فيه سموم بتكسر الجسم ده بتربضه كده بس يا الهوال بنتنفسه لذاته يخلينا ما نقدر نقوم على الصردي والله كلمك الحاصل شنو يعني حس اي زول امسكه بقولك والله فتران فتر والله يا شيخ انا جيت الدرس ده والله بتعب يعني فطور شديد هذا فطور غير مطلوب اما الفطور بوعي وبادراك هذا لا شك انه موجود نختم هذه الجزئيه من المرتبه الثامنه من مراتب شنو ها الحياه ما تنسوا المرتبه السادسه كانت حياة القلب بالهمة والإرادة. والسادعة كانت عن حياة القلب والروح بالأخلاق والصفات الحميدة. والثامنة حيا... حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله. نحن لسه حدا حاسش شنو؟ الكلام ده كل واقفين فيها بس في الثامنة. الثامنة تقريبا فيها تسعة صفحات. تسعة صفحات في حياة شنو؟ ده اختصار سليد بالنسبة تسع الصفحات في حياة سنو في حياة الفرح وشنو والسرور يا السلام يا اخي غيرتو الزول ده ابن القيم ده غيرتو خطير بجد الزول ده خطير موفق بس كويس طيب يا اخي نحن الواحد لو قلتل بصفحة واحدة يقلني فيها سنة كاملة عشان تطلع عليه الصفحة فيها كلام وبعد يطلعوا فيها عشرين غلط بخير كويس فقال شنو قال شوف ده كلام رفيع حياة القلب والروح، حياة القلب والروح فرحا وسرورا وقرة عين بالله لا تكون إلا لمن نال القرب من الله كل كلما كنت قريبا منه كلما كان قلبك شنو احيا والقرب درجات من تقرب مني شبرا تقربت شنو من ومن تقرب مني زراع تقربت من شنو ومن أتاني يمشي أتيت هروله وهي درجات الخلق والعباد في قربهم من ربهم جل وعلا، أصل الله يرزقنا إياه. كويس، طيب. هذا القر يقول شو من القيم؟ حياتك، أسمع. والدنيا من أولها إلى آخرها. الدنيا الآن الموجودة دي. وحياتك فيها بالنسبة. اخوان نركز معك في الكلام ده. أصل بعدين ما تقول لي، قال شنو؟ ما تقول لي قال شنو؟ كويس. حياتك الدنيا بمتعها ولذاتها وشهواتها والزوجات والعيال والأموال. وال وال والتمتع والصحة والعافلة التي أنت فيها حياتك كلها وعمرك الطويل بالنسبة لحياة قلبك بالله فرحا وسرورا وقرة عين به كنسبة حياة الجنين إلى الدنيا كلها. ضع شنو؟ أنت حي. بتاكل وبتشرب وبتمشي وبتتحرك وبتريض وبتستمتع مبسوط وبتتفرج وبتشوف وبتسمع وبتزور وبتنجح وبيرجوك وظيفه وكل حياتك دي كلها صح بالنسبة للحظة من القرب من الله وقرة عين به كحياة الجنين بالنسبة للدنيا الدنيا بيساوي شنو؟ حياة الجنين في رحم أمه للدنيا كلها بيساوي شنو؟ ما بيساوي اي حاجة حياتك كلها بالنسبة لقربك من الله لا يساوي شيء إلا كما يساوي الجنين بالنسبة للحياة كلها ده كلام عجيب يخوانا ده كلام كويس يعني في غاية الرفعة لذلك يقول ابن القيم فلا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعينهم بحبيبهم ده الحياة أي حيثان ما حياة المرتبة التاسعة من مراتب الحياة حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان وخلاصتها من, من هذا السجن والضيق ابن القيم يقول لكن دا ما نقدر عليه الله يعلم ما نقدر عليه يقدرنا ربنا قال شنو قال لتكن مبادرتك عند خروجك من الدنيا كمبادرة من خرج إلى من السجن والضيق إلى ما تحب يعني الزول لو من السجن بالتكيف قال انت المؤمن لما يطلعوا من الدنيا تتكيف لأنك ماشي إلى حاجة أحسن أما المعارف أنه ماشي لحاجة أحسن كان داري موت ما موت يقول شويه شوية وما بخلوه يا حي ده كلام كم ده الله كلام كلام خطير جدا طيب قال شنو قال لأن للأرواح بعد مفارقة الأبدان حياة لو أن الناس عرفوها لتمنوا لقاء الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال أما الحياة التي بعد حياة الأرواح بعد مفارقة الأبداني قال هذه لم نعرفها إلا عن طريق الخبر الإلهي والهدي النبوي صح بيحصل في القبر شنو وزول بعد ما روحه تحصل بتطلع بتطلع كيف وبتبرك كيف وبتمشي وين دا شنو أه؟ عرفنا ذلك عن طريق شنو عن طريق الوحي يا السلام القيم قال الحياة التي نعيشها قصيرة جدا. هكذا قال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الدنيا كلها والحياة كلها كأنها عشية وضحاها كأنهم يوم يرون ما يعادون لم يلبثوا إلا إلا ساعة من النهار. صح ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم سعب على التعارف يا إخوان نظر الله حاجة حاجة عجيبة لذلك قال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون كلام عجيب عجيب جدا طيب آه طيب يا كذا كده أجيب معي شوية حياة الأرواح بعد شنو بعد مفارقة شنو بعد مفارقة الأبدان أنت الكلام اللي تسمع صح؟ عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازة رجل من الأنصار ولم يلحد بعد وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وبيده عود ينحت به على الأرض كويس واصحابه حوله كأن على رؤوسه مطير فرفع رأسه وقال إن العبد المؤمن إذا كان في القطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل به ملائكه بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها أكاد سمعته سمعته قبل كده فهمك له وشنو إحساسك به وشنو استحضارك له دايم شنو إدراكك ليه وشنو قال من سمع عن حياة الأرواح بعد المفارقة الأبدان الناس على قسمين منهم من ينظر في الأشياء ومنهم من ينظر إلى الأشياء الرجل الذي ينظر إلى الأشياء هذا ينظر إلى الصورة والشكل وهذا يستفرغ ذهنه وخلاصته وثمرة نظره أنه نظر إلى الحس وحجاء الجامع دعاية للجامع قال له كيف الجامع قال ليهنا الجامع ده لونه كده ومساحته كده وفرشه جميل وواسع ده نظر شنو إذا الأشياء أما الذي ينظر في الأشياء فإنهم بعد نظره يعبر من صورة الشيء إلى حقيقة الشيء يقول له الجامع كيف يقولون الجامع فيه عبادة وفيه راحة نفس وفيه طمانينه قلب وفيه سكينة بال وفيه علوم نتعلم فيه العلوم النافعة كويس؟ وهو روضة من رياض الجنة ومتعة من المتع العظيمة فرق ولا ما فرق الأول نظر إلى الأشياء والثاني نظر شنو؟ في الأشياء الناظر في الأشياء ودي قائل يا مش في الروح بس دائما في حياتك كلها حتى في القروش والمال والاستثمار ما تنظر شنو إذا الأشياء انظر شنو في الأشياء نظرك في الأشياء من خلال النظر أن تعبر من صور الأشياء إلى حقائقها وإلى حكمها وغاياتها يا سلام كلام جميل جميل خالص إلى أي شيء يريد العلامة ابن القيم أن يصل يريد رحمه الله أن يقول إذا نظرت في الدنيا لا إلى الدنيا فإنك ستدرك حقيقتها وحقيقة الدنيا أنها إلى زوال واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمتر غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما للدنيا طيب قال أين هذه من نظرك في الآخرة وأنت في جنات النعيم, النعيم النعيم دائم والخلود متصل والمقام كريم جنة عرضها السماوات والأرض يقول شوف الكلام ده الكلام قمه قمة شوف الكلام ده قال خلود ونعيم ومقام كريم بجوار رب, بجوار رب العالمين الذي هو أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر وبدأ يحدثك عن الله الذي سوف تجاوره قال عنه هذا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه الذي عنت له الوجوه دمنه ولا, ولا, ولا أحد معه الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات وسبحت بحمده الأرض والسماوات وجميع الموجودات الذي لا تسكن الأرواح إلا بحبه ولا تطمئن القلوب إلا بذكره ولا تسكن العقول إلا بمعرفته ولا يدرك النجاح إلا بتوفيقه ولا تحير القلوب إلا بنسيم لطفه وقربه ولا يقع أمر إلا بإذنه ولا يهتدي ضال إلا بهدايته. ولا يستقيم ذو أود إلا بتقويمه ولا يفهم أحد إلا بتفهيمه ولا يتخلص من مكروه إلا برحمته ولا يحفظ شيء إلا بكلاءته ولا يفتتح أمر إلا باسمه ولا يتم إلا بحمده ولا يدرك مأمول إلا بتيسيره ولا تنال سعادة إلا بطاعته ولا حياة إلا بذكره ومحبته ومعرفته ولا طابة الجنة إلا بسماع خطابه ورؤيته الذي وسع كل شيء رحمة وعلم وأوسع كل مخلوق فضلا وبراه يا السلام يا أخي يا السلام والله يا أخوانا ده كلام كلام زول ربنا أجر هذا الكلام على لساني وأجراه على قلمي أين هذه الدار من الدار التي كلها أفات وحسد وغل ومشاكل وهموم وأحقاد وضغائن طيب قال ابن القيم إذا عرفت هذا فلن يجمع الله في آخرته بين موحد وملحد بتلمسوا؟ سوا يعني محلهم بيكون واحد ما بيكون واحد طيب وقال إذا عرفت هذه الحياة وهي حياة الأرواح بعد مفارقة الابدان قال فأنعم بحياة الشهداء الذين أخبر الله عز وجل أنهم أحياء عند ربهم يرزقون المرتبة العاشرة من مراتب الحياة الحياة الدائمة الباقية بعد طي العالم. دي حياه ولا ما حياة؟ الجنة الح... الحياة, دي... الحياة ال... المراتبة ذكر ابن القيم مراتبها العشرة حياة الأرض بالنبات وحياة... وحياة النبات والحيوان بالاغتذاء والنمو وحياة حيوان متغذي بالحركة والاحساس. وحياة حيوان لا يأكل ولا يشرب ولا يتغذى كحياة الملائكة ثم حياة الهمة والاراده ثم حياة الاخلاق الكريمة ثم حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله جل وعلا حياة الفرح وحياة, الفرح وحياة السرور وقرة العين بالله جل وعلا وحياة الارواح بعد شنو؟ مفارقة الابدان وحياة المؤمنين في الجنة بعد طي العالم يا سلام، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون قال ابن القيم كلام عجيب قال تنفست الآخرة فكانت الدنيا بعض أنفاسها بس تنفست شنو؟ الآخرة فكانت الدنيا بعض شنو؟ بعض أنفاسها طيب لكن ابن القيم سأل سؤال في الصميم قال مع علمنا بكمال الحياة في الآخرة فإن القلوب لا تنشط وأحياناً نرغب عن هذه الحياة لماذا؟ حتى أي تمسك وتقول الجنة كيف؟ يقول لك أحسن حاجة المبخلين نعمل شنو في, في شيء مانع يعني بصورة أخرى ما الذي يخلدنا إلى الأرض؟ ما الذي يكذبنا إلى الدنيا؟ مع علمنا أن الآخرة أكمل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ليه؟ ابن القيم حاول يحلل حاول قال شنو؟ قال إما فساد في التصور والشعور وإما تكذيب يعني يا الناس ما مقتنعين إنه في جنة كاملة هناك أش كذا يقول لك يا أخي نحن نشتغل في المضمون ده بس نحن نقع المضمون ده ودل معندها ده مضمون ده مضمون كذا وريني الزول الحياة استمرت طوال كده منه حتى دي ما مضمونة مرة ذق جروح كثيرة ومرة شنو تفلس فلا سد تمرض وتبقى كويس وهكذا ما مضمونة دي دي لكن قال إما فساد في الشعور والتصور وإما إما من باب التكذيب وإما لآفة العقل وعماه عما هناك وإما لايثار الحاضر المشهود بالعيان على الغائب المعلوم بالإيمان صح؟ صح؟ إيثار الحاضر المشهود بشنو؟ بالعيان على شنو؟ الغائب المعلوم بالإيمان ابن القيم قال والأمر مركب من كل هذه الأمور مع بعضها البعض، فبعضها ضعف في الإيمان وبعضها لجثوم الغفلة على القلب. قال ابن القيم، شوف التفسير أنا ولا كان ده حيرني. قال الغفلة شنو؟ الغفلة نوم القلب. تكلم عجيب ذاته الغفلة شنو؟ نوم القلب وهذا صحيح. فبالتالي يعني بدأ ابن القيم يتحدث عن هذه المسألة. طيب بدأ بعد ذلك يحدث عن الهروي. وذلك باختصار الشديد يقول الهروي حياة العلم بعد موت الجهل لها ثلاثة أنفاس نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة قال ابن القيم وجود النفس دلالة على الحياة لذلك في منزلة الحياة عبر عن ذلك بشنو؟ بالنفس صاحب الموبايل ده التسجيل وقف لأنه في زول اتصل طيب نفس الخوف مصدره شنو؟ انت بتخاف بتم نفس الخوف عند مطالعه الوعيد وما اعد الله عز وجل لمن خالفه اتقوا النار التي اعدت للكافرين التي وقودها الناس والحجاره طيب ونفس الرجاء مصدره مطالعه الوعد ومصدره ايضا حسن الظن بالله عز وجل وما اعده لمن كان مستقيما وطائعا له أما نفس المحبة فمصدره مطالعة الأسماء والصفات والنعم والالاء وهذا كثير جدا في المدارك تكلمنا عنه قال فإذا ذكر العبد ذنوبه تنفس بالخوف إذا ذكر رحمه ربه تنفس بالرجاء وإذا ذكر جلال الله وكماله جلاله وكماله وجماله تنفس بالمحبة يا سلام كلام كلام كلام عجيب جدا طيب الحياه الثانيه حياه الجمع من موت التفريقه ولها ثلاثه أنفاس نفس الاضطرار ونفس الافتقار ونفس الافتخار الهروزه ما هي كلام منه أه؟ كلام الهروي الهروي الراسخ قال حياه الجمع بعد موت التفريقه لها ثلاثه أنفاس نفس الاضطرار ونفس الافتقار ونفس الافتخار والله الكلام سبح ده بسيط ان شاء الله ما في اشكال ما طيب يقول شنو المراد بالجمع جمع القلب على الله واجل من ذلك جمع الخواطر والعزوم في التوجه اليه سبحانه وتعالى طيب بمعنى من جمع خواطره في اثناء سيره الى الله جمع خواطره على الله حيا حياة حقيقيه بعد ذلك سيتنفس ثلاثه جنوب انفاس نفس الاضطرار نفس الاضطرار اسمع كلام الجميل ده. نفس الاضطرار انقطاع امله في كل شيء سوى الله ما تامل في غيره تقدر الناس يقول لك يا شيخنا كيف الكلام ده الناس بالناس والكل برب العالمين صح انت تقدر تقطع املك في الناس كلهم كان ما بتقدر ما حرام خليك بالناس لكن ما تخش الحياه دي لا تخش الحياة دي كويس تتنفس نفس شنو الاضطرار ونفس الاضطرار اضطرار إياك نستعين وإياك نعبد اضطرار إياك نستعين أن تعلم أنك مضطر إليه ولا غنى لك عنه وأنك بالله هو خالقك وفاطرك ومعينك وناصرك ومؤيدك وهاديك ومعافيك والقائم بكل مصالحك هذا معنى إياك نستعين ونفس إياك نعبد اضطرارا أن تعلم أنه لا معبود ولا إله لك غيره ولا حبيب لك سواه إذا وصلت إلى هذه المرحلة فإنك بعد ذلك ستنزل إلى نفس الافتقار من الاضطرار إلى شنو الاضطرار معناه شنو تعلم أنك مضطر إذا الله لا إلى غيره نفس الافتقاء الافتقار ابن القيم قال الافتقار هو ال... هو الاضطرار لكن جعلهما نفسين فالاضطرار بداية والافتقار توسط والافتخار نهاية كيف؟ نفس الاضطرار شوف الفريق اخوان عندنا نفسين نفس شنو؟ اضطرار وشنو؟ الاضطرار تنقطع عما سوى الله وتعلم أنه لا غنى لك به إلا به سبحانه ده نفس شنو؟ الاضطرار نفس الافتقار. الفرق بينهما نفس الاضطرار يقطعك عن الخلق ونفس الافتقار يصلك بالخالق واضحه ولا ما واضحه عندك اضطرار الاضطرار تقنع من الناس والافتقار صلتك بالله عز وجل بعد أن انقطعت عما سواه يا سلام الاضطرار يقطع الخلق من قلبك والافتقار يعلق قلبك بربك طيب أما نفس الافتخار إذا صح القلب بعد الاضطرار والافتقار حصلت فيه حياة فإذا أحس بطعم هذه الحياة حصل له نفس آخر كأنه كان في غم وتفرجت ال... واتسعت وت... الأمور أمامه وضرب مثال قال واحد علقوا حبل المشنقه في في رغبته علقوا في الحبل وبعد ذلك فكه قال كيف سيكون نفسه إذا أعيدت إليه الحياة ثانية وتخلص من أسباب الموت قال ومال العبد بعد الاستخاري الافتق... إلا هذا فإنه يحصل له بعد الاضطرار والافتقار تحصل له نشوة نشوة الذي علق على حبل المشرقة وتأطلق سببها أنه وجد قلبه قام جاب, جاب ابن القيم هنا كلام كلام شنو يقول لكن الافتخار ينافي العبودية ممكن الافتخار والعبودية يكون شنو زول يكون يقول عبد كيف شوف الكلام ده قال قال افتخاره هنا افتخار نفسه على نفسه وليس افتخاره على الآخرين من خلق الله كيف؟ يعني معنى هو عند حال كس لمن يحس بطعم الإيمان يرى أن ما كان فيه من في حالة عدم الإيمان نقص فيفتخر على نقصه بالكمال الذي حصل له أما افتخاره على الخلق ينافي العبودية أما هذا الافتخار لا ينافي العبودية لأنه محض فرح بالله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح أما المرتبة الثالثة الحياة الثالثة حياة الوجود وهي حياته بالحق ولها ثلاثة أنفاس نفس الهيبة وهو يميت الاعتلال ونفس الوجود وهو يمنع الانفصال ونفس الانفراد وهو يورث الاتصال وليس وراء ذلك ملحظ للنظارة ولا طاقة للإشارة كلام جميل جميل سديد شنو؟ حياة الوجود حياة من وجد الله ولذلك جاء في الأثر ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فقدتني فقدت كل شيء صح؟ صح ولا ما صح؟ طيب معنى هذا الكلام يتنفس نفس الهيبة ونفس الهيبة هي نتيجة سطوة نور الصفات كويس؟ فتميق الاعتلال على الاعمال وحظوظ النفس وشهود انيته يعني من وصل هذه المرحلة من نفس الهيبة ورأى هيبة الله وصفاته لا يقول أنا كده دائما يقول لك لا يتكبر إلا من لا يعرف الله لأنه المتكبر ما ما بيبقوا متكبرين المتكبر شنو؟ واحد ولا يتعالى إلا من لا يعرف ربه ولا يعرف نفسه أي يتكبر من خلق من الطيف؟ أي يتكبر من خلق من الماء المهين أساك كده قال شنو نفس الهيبة يميت الاعتلال يا اعتلال علل أعماله وآثار حضوره وشهود إنيته الصماة في زول أنا يكون زول شهد نفس الهيبة وهذا النفس يمنع الانفصال الانفصال عن الله يمنع الانفصال عن الله وبالتالي قال ونفس الانفراد يورث الاتصال يورث الاتصال بالله قال من شهد الفردانية وتفرد الله بالربوبيه والألوهية والتدبير والقيومية فإن هذا لا مجال له إلا أن يتصل بالله الذي له الكمال قال فإذا حصل له هذا فقد استفرغ المقامات واستوعب الإشارات يعني لا تستطيع أن تعبر عن هذا المقام إلا بنزوله أما بحديثك عن هذا المقام وتفصيله فهذا لا يكون ولا تستطيع أن تدركه ولا أن تعبر عنه إنما تعبر إنما التعبير عن هذا المقام بنزوله ومباشرته نكون بذلك قد انتهينا بمنزلة من الحياة على أمل أن نلقاكم بإذن الله وحوله ومشيئته عن منزلة القبض بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته